نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال رحمه الله تعالى باب صوم النذر عن الميت عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر فأصوم عنها قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك أخرجاه وفي رواية أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله أجاها أن تصوم شهرا فأنجاها الله فلم تصم حتى ماتت فجاءت قرابة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال صومي عنها رواه أحمد والنسائي وابو داود وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه وعن بريدة قال بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اتتهم رأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت إنها لم تحج، إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال حجِ عنها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه هو في رواية صوم شهرين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب سبحانه وتعالى ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ما زال الكلام في تبويبات الإمام رحمه الله عن أبواب الصوم وقد تكلم المؤلف في آخر أبوابه عن قضاء رمضان وبيّننا أن قضاء رمضان الأفضل أن يكون أن يكون على ماذا على الفول وأنه يجوز التراخي فيه وأنه لا يلزم في قضاء رمضان التتابع لا يلزم فيه التتابع وختمنا بأن من أخر صوم رمضان حتى اتى رمضان الآخر أنه يجب عليه ماذا فدية وهو إطعام عن كل عن كل يوم ناسب أن الإمام رحمه الله بصورة ماذا؟ الصوم عن الميت هل يصام عن الميت أو لا؟ وعقد المؤلف رحمه الله قال باب صوم ماذا؟ صوم النذر عن الميت وفي هذا إشارة إلى شيء هذه الترجمة إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الإمام يختار ما يذهب إليه الحنابلة من ماذا؟ من أنه لا يصام عن الميت إلا, إلا النذر وذا قال باب ما قال باب الصوم عن الميت؟ قال باب صوم النذر عن الميت فكأنه يرى ما كان يراه الإمام أحمد رحمه الله من أنه لا يصام عن الميت إلا, إلا النذر ثم ذكر حديث ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر افاصوم عنها فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها؟ وهذا من باب ماذا من باب القياس من باب القياس قالت نعم قال فصومي عن أمك أخرج هذا لفظ مسلم وفي لفظ أن أمي نذرت أن تصوم خمسة عشر يوما بدل شهر وفي لفظ أن تصوم شهرين وفي لفظ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها هذا رجل وليس امراه أن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفعل قضيه عنها قال نعم فدين الله أحق ان يقضى والحديث قد أخرجه البخاري في باب من مات وعليه صوم ثم ذكر رواية اليابي داود وفي رواية أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن الله إن نجاه الله أن تصوم شهرا فأن جاه الله فلم تصوم حتى ماتت فجاءت قرابه لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال صومي عنها لاحظوا سؤال الرواية البخاري ومسلم أنها ماذا نذر أنها ماذا وعليها صوم نذر في رواية المرأة التي ركبت البحر كذلك صوم نذر لكن انظروا إلى حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه ولي من مات ماذا من صيغ العموم فتعم اي انسان مات وعليه صيام صيام ماذا نكره في سياق الشرط فتعم فيعم ماذا اي صيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اي صيام مات عنه الميت ولم يصمه صام عنه صام عنه وليه وفي رواية عند أحمد أيما ميت مات صام عنه وليه وهذا عام في المكلفين من مات وقوله من مات وعليه صيام عام في ماذا في أنواع الصوم كلها الصوم الواجب وصوم النذر نعم والصوم حتى ماذا القضاء صام عنه وليه فمعناه ماذا فليسم فليصم فهو ماذا بصيغة الخبر ومفاده الأمر فكأن المعنى فليصم عنه وليه والولي هو القريب الوارث وأولى طبعا القريب الولي وأولى القرابه منهم ورثته ورثته ثم ذكر حديث بريدة طبعا أبو داود رحمه الله يقول قال أحمد في هذا الحديث حديث عائشه هو محمول على صوم النذر تعرفون طريقة الإمام المجد يورد الأحاديث ماذا احيانا مطلقة ثم يورد بعدها ما يقيدها أو عام ثم ماذا ثم ما يخصصها أو يورد أحاديث مقيدة ويذكر ماذا بعدها مطلقة ليبين أن المطلق ماذا قيده ما سبق فكأن الإمام يقول إن حديث عائشة مقيد بأي شيء مقيد بحديث ابن عباس وبحديث ماذا بحديثه بريدة هل يقيد به بريدة لم يذكر فيه صوم النذر وإنما هو مطلق وليس ماذا وليس مقيداً قال عن بريدة قال بين انا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تتم راتف فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال وجب أجرك يعني في الصدقة والثواب لك فيما صدقت فيه وردها عليك الميراث وهذه مسألة مرت معنا وهي بأي باب باب الزكاة مسألة أو من الغني الذي تحل له صدقته وهي ماذا فيما إذا ورثها فيما إذا ورثها هل يجوز أن يأخذها الصحيح أنه ماذا إن كانت ميراثا جاز له ماذا أخذها لا. يعني لو أن رجلا تصدق على قريب له صدقة فالأصل ماذا قلنا أنه لا يجوز أن يردها لأنه كالعودي فيما وهبه لكن إن رجعت إليه بالميراث فالصحيح ماذا جوازه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وردها عليك الميراث فكأنه رخص لها في تملكها قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها هذا ما يسميه العلماء ماذا الأمر بعد السؤال الأمر سومي عنها ظاهره ما أمر هل, هل يكون مراده الوجوب لا لأن الأمر بعد السؤال لا يدل على الوجوب مثال قال إن أبي لم يحج ويعتمر فقال النبي حج عن أبيك واعتمر حج أمر هل هو على الوجوب نقول لا الأمر في مقام السؤال لا يدل على الوجوب وكذلك في مقام مثل إن بأرض قوم من أهل كتاب في حديث بثعلبة الخشني مر معنا في الآنية أفنأكل في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا وكلوا فيها المعنى وكلوا فيها أن في أمر بأن نأكل في آنية اهل الكتاب لا هو أمر بعد السؤال فالأمر بعد السؤال والأمر بعد الاستئذان فماذا لا يدل على الوجوب إذا جاءت صيغة استئذان من النبي فأذن بصيغة الأمر فلا يدل على الوجوب قال صومي عنها قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها قال حجي عنها رواه أحمد ومسلم ولمسلم في رواية صوم شهرين حديث ابن عباس إن امرأة, إن امرأة قالت يا رسول الله ادعى بعض أهل الحديث أن فيه اضطرابا عن سعيد بن جبير فمنهم من قال إن السائل امرأة ومنهم من قال إن السائل رجل ومنهم من قال إن السؤال وقع عن نذر فمنهم من فسره بالصوم ومنهم من فسره بالحج فكان في ماذا اضطراب في أي شيء في متنه مع أنه عند من عند الشيخين البخاري ومسلم ولذا يقول ابن حجر والذي يظهر أنهما قصتان ويؤيده أن السائل في نذر الصوم خثعمية كما في رواية ماذا السائلة عن نذر الحج أنها ماذا جهنيه وليست ماذا خثعميه قال وأما في كون الاختلاف في السائل, في السائل رجلا أو امرأة والمسؤول عنه اختا أو اما فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث لأن الغرض من الحديث مشروعية الصوم أو الحج عن الميت ولا اضطراب في ذلك إذن دعوى الاضطراب ماذا دعوى الاضطراب مردودة ولو كان ماذا تارة شهرين وتارة شهر وتارة عن امرأة وتارة عن رجل وتارة ماذا عن سؤال عن الصوم وتارة عن الحج فنقول إنها أصلا ماذا رواية مرة سألته من الجهني ومرة سألته صلى الله عليه وسلم ماذا الخثعمي وقد يكون تعدد السؤال من رجل أو امرأة أو في أحاديث الباب مسائل أولها دلت الأحاديث على أن من مات وعليه صوم واجب فإنه يشرع لوليه أن يصوم عنه ويقضي ما عليه لأن هذا من الإحسان والبر يشرع ثاني المسائل ذهب بعض أهل الحديث إلى أنه يجزئ صوم الولي عن الميت يجزئ صوم الولي عن الميت لإحاديث الباب وذهب الجمهور أنه لا يصام عن الميت لا يصام هذا مذهب الجمهور أنه لا يجزئ طيب ماذا ترتب عليه ترتب عليه الفتية ترتب عليه الفتية أنه لا يصام عن الميت وإنما يطعم عنه ثالثا الجمهور المسألة الأولى واضحة الثانية ذهب بعض أهل الحديث إلى يجزي يجزئ صوم الولي عن الميت بعض أهل الحديث يجزئ صوم الولي إيه مات عليه صوم واجب أو نذر انه يصام عنه مساله خلافيه جيد ولكن سنذكر مساله ثالثه الجمهور من اهل العلم على ان الامر في الحديث محمول على الاستحباب صوم عنها قال صومي عنها افا حج عنها قال حج عنها وذهب الظاهريه الى ان الامر للوجوب وقد ادعى امام الحرمين الاجماع على انه للاستحباب وكأنه رحمه الله لم يطلع على خلاف الظاهرية أو لم يرى ماذا الاحتجاج بخلافهم والصحيح أن الأمر هنا للاستحباب وأنه أمر إرشاد وندب أنه أمر إرشاد وندب ولو قلنا بالوجوب على الولي لماذا لترتب على الولي الإثم إذا ترك الصوم فالصحيح أنه لا تزير وازره كما قال الله لا تزير وازره وزرة أخرى فالصحيح أن الولي ماذا يستحب له الصوم ولا يجب عليه يستحب له الصوم ولا يجب عليه رابعاً ظاهر الأحاديث وجوب قضاء الصوم عن الميت سواء كان واجباً بأصل الشرع ما الواجب بأصل الشرع؟ رمضان قضاء رمضان طيب سواء كان واجباً بأصل الشرع أو هو اوجبه على نفسه كالنذر كالنذري. فالصيام في الأحاديث نكرة تشمل كل صوم تشمل كل صوم ولذا اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه لا يقضى بحال إلا النذر فلا يقضى إلا ماذا؟ إلا النذر والواجب أنه لا يقضى عفواً لا يقضى لنذر ولا الواجب بأصل الشرع كلها لا تقضى هذا مذهب الجمهور من الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي وقيل يصام عنه النذر الواجب وهذا قول من؟ قول أحمد رحمه الله يصام النذر الواجب وهو وقيل أنه يصام النذر وماذا وما وجب بأصل الشرع الذي هو قضاء رمضان وهذا قول أبي ثور وإسحاق بن راهوي وانتصر له ابن حزم وانتصر له ابن حزم وجماعة من محدث الشافعية كابن خزيمة وغيره وانتصر له النووي رحمه الله وعلق الإمام الشافعي رحمه الله القول على بهذه المساله على صحه الحديث قال فان صح الحديث فماذا فانا اقول به فانا اقول به يقول الامام البيهقي هذه المساله ثابته لا اعلم خلافا بين اهل الحديث في صحتها لنلاحظ الجمهور من الحنفية والمالكي والشافعي لا يرون ان يصام عن ماذا ان يصوم احد عن احد لا يصام للصوم الواجب باصل الشرع رمضان الصوم ماذا صوم النذر الذي أوجبه المكلف على على نفسه ما دليلهم دليلهم ماذا حديث ضعيف ماذا لا يصوم أحد عن أحد هذا دليل الدليل الثاني أنهم قالوا عموم قول الله ولا تزر وازرة وزر أخرى وقول الله وأن ليس للإنسان إلا إلا ما سعى فهم استدلوا بالعمومات وأما استدلالهم بحديث لا يصوم أحد عن أحد فهو فهو حديث ضعيف جدا فهو حديث ضعيف جدا يقول الإمام البيهقي هذه المسألة ثابتة لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها فوجب العمل بها قال لو وقف الشافعي على جميع طرق الأحاديث لم يخالفها إن شاء الله قال النووي والشافعي في المسألة قولان مشهوران أشهرهما لا يصام عنه والثاني غير المشهور يستحب لوليه أن يصوم عنه ويصح صومه ويبرأ به الميت ولا يحتاج إلى اطعام وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقد وهو الذي صححه محقق أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة واضح؟ وقيل إنه لا يصام عنه إلا النذر هذا قلنا قول من؟ قول أحمد رحمه الله والليث أبي عبيدة ونصره ابن القيم فابن القيم يرى أن الأحاديث قبله أحمد يرى أن الأحاديث المطلقة في الصوم عن الميت تقيد بصوم بصوم النذر تقيد بصوم بصوم النذر وقال يحمل المطلق على على الم على المقييد والصحيح أن نقول ماذا أن الأحاديث لا تعارض بينها فلا يحمل المطلق على المقيد فما سألت عنه المرأة في الصوم صوم نذرين فهذا يجب ماذا فيستحب الصوم عن والذي قال النبي عن من مات وعليه الصيام صام عنه وليه ماذا هو أي شيء هو الواجب الذي وجب بأصل ماذا؟ بأصل الشر فالصواب في المسألة أن يقال يستحب القضاء عن الميت سواء كان صيام بما أوجبه بأصل الشرع وهو رمضان أو بما أوجبه على نفسه بالنذر ثم لاحظوا قول النبي وسلم في العموم فدين الله أحق أن يقضى دين الله يدخل في ماذا الصوب ويدخل فيه الحج فهو أحق أن, أحق أن يقضى إذا كان للميت مسألة في القضاء إذا قررنا أن الصواب جواز أن يصامع عن الميت من رمضان أو كان نذرا فلو كان الميت عدد من الأولياء فهل يجوز أن يتقاسم أيام الصيام تقاسم ذريته وأولاده نعم يجوز أن يتقاسم الصيام على مورثهم ويصوم كل واحد منهم ماذا قسما عنه أو قسما عنه سواء كانوا رجالا أو نساء أو من الصنفين في الحديث أو في الأحاديث جواز القياس وصحته فإن النبي ماذا قاس صلى الله عليه وسلم وفيه مشروعية قضاء الدين عن الميت قد أجمعت عليه الأمة ولا فرق بين أن يقضيه من وليه أو مورثه أو غيره لو قضى أجنبي جاز وفيه أن من تصدق بشيء ثم ورثه لم يكره له ماذا أخذه والتصرف فيه حتى لو كان ماذا عن صدقته أو زكاته الواجب على الصحيح وفيه جواز النيابة في الحج عن الميت وسيأتينا جواز النيابة الحج ولم يخالف في ذلك إلا من إلا الإمام مالك رحمه الله فإنه منع النيابة في الحج بينما جماهير أهل العلم وأهل الحديث على جواز النيابة عن الميت وسيأتي إن شاء الله في كتاب الحج إن شاء الله وفيه جواز النيابة عن العاجز الميؤوس من برئه وأخيرا يستحب للمفتي أن ينبه على وجه الدليل وإن كان مختصرا واضحا وبالسائل إليه حاجة مما يترتب عليه مصلحة وذلك في قول النبي أرأيت صل الله عليه وسلم؟ أرأيت لو كان رأيت لو كان على أمك دين فتقضينه؟ فنبه النبي على العلة. أخيرا جواز سماع كلام المرأة الأجنبية في الاستفتاء وغيره ونحوه من مواضع الحاجة فلا بأس بسماع سؤالها أو حاجتها في البيع والشراء. نعم. الباب الذي يليه. نعم. قال رحمه الله أبواب صوم التطوع. باب صوم ست من شوال عن أبي أيوب عن رسول الله عن أبي أيوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال فذاك صيام الدهر رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي ورواه أحمد من حديث جابر وعن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان وستة أيام بعد الفطري كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها رواه ابن ماجه نعم باب صوم التطوع سيأتي الإمام رحمه الله في هذه الأبواب في ماذا سيأتي بما يستحب صيامه من التطوعات وقد جاءت كما نبهنا في أول الدروس وقد جاءت الأحاديث الكثيرة المستفيدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل صوم التطوع في فضل صوم التطوع وحذفه صلى الله عليه وسلم جاء بيان الأجر في صيامه كما جاء في أجر ماذا صيام يوم عرفة وكما جاء في صيام يوم عاشرة وكما جاء في الست من شوال وكما جاء في الثلاثة الأيام البيض والحكمة كما تقدم معنا الحكمة من صيام التطوع أن تكون ماذا سدا للنقص الحاصل في صيام الفرض فالشارع الحكيم لما فرض الفرائض جعل لها ماذا تطوعات من جنسها، فالصلاة المفروضة لها تطوع من جنسها، والزكاة المفروضة لها تطوع من جنسها، وهي الصدقة والصوم له تطوع من جنسه، وكذلك الحج، وهذا من باب ماذا من باب رحمة الشارع وتيسيره فقد يحصل من المكلف ماذا ما يخده فرضه وما ينقص أجره، فشري له ماذا هذا الباب؟ من التطوعات وقد استفاضت كما ذكرت الأحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي ماذا في فضائل أيام معدودة سياتي بيانها شرع المؤلف بباب صوم الست من شوال وإنما أتى به لأنه كان يتكلم عن الصوم الواجب وهو رمضان ويعقبه ماذا صوم ست من شوال فذكر حديث أبي ايوب قال من صام رمضان من هنا للعموم صام رمضان ثم أتبعه ستا ستا ماذا نكرا كذلك جيد فماذا فتدل على أي ست من من شواك سأتي فذلك صيام الدهر ولم لفظه مسلم كان كصيام الدهر حديث بأيوب أخرجه مسلم رحمه الله إلا أنه اختلف فيه وضعفه بعض المحدثين يقول ابن القيم في شرح التهذيب السنن رده مسلم في صحيحه وضعفه غيره وقد اعل حديث أبي أيوب من جهة طرقه كلها وهذه العلل يقول ابن القيم وإن منعته أن يكون في أعلى درجات الصحيح فإنه فإنها لا توجب وحنه ليس حديثا ضعيفا لكنه ليس في أعلى رتبة الحديث الصحيح. قال ابن الملقل هذا الحديث حديث صحيح حفيل جليل من حديث سعيد الانصاري أخي يحيى وعبد ربه ابني سعيد رواه عمر بن ثابت عن ابي ايوب وقد روى هذا الحديث عن سعد بن سعيد 29 وعشرون رجلا فكانه يشير الى التواتر او الاستفاضه 29 وعشرون رجلا اكثرهم ثقات فكان ابن الملقين يقول الحديث ماذا صحيح يؤكد صحته اكثر من تاكيد من ابن القيم القيم يضعفه كذلك صحيح لكن يستشكل الفقهاء المحدثين استشكالين اولا أن في علة الثاني لم يخرجه البخاري جيد فأجاب العلماء بهذا الجوابين أولا أن الحديث ماذا أن الحديث ليس كدرجة ماذا أعلى رتب الصحيح إنما هو أقل من ذلك ليس الحسن هو درجه أعلى من حسن لكن ليس على رتب الصحيح ثانيا ماذا أنه روية ماذا له متابعات تقوي مع به فقد علّى ببعض رجاله له متابعات وشواهد يقوى بها. والحديث علته من جهة سعد بن سعيد، وهو لم ينفرد بل توبع. ما معنى توبع؟ يعني فيه هنالك مثلاً روايات أخرى عن غير سعد بن سعيد. جيد. وقد توبع عليه من صفوان بن سليم وأخيه عبد ربه بن سعيد وياحى بن سعيد وعثمان بن عمرو الحراني والحديث له شواهد. جاء من كما ذكر في حديث ثوبان وهو حديث صحيح وجاء في حديث جابر في عند احمد وهو ضعيف وجاء من حديث البراء بن عازب عند الدار وهو ضعيف فيقال ان الحديث الأصل أنه ماذا حديث صحيح لكن نبينا هذا الأمر لأنه يرد في كل سنة في شعبان من يتكلم من طلاب العلم في تضعيف هذا الحديث ولماذا لم يعمل به الإمام مالك بينه بعد قليل ثم ذكر حديث ثوباء قال نعم ورواه أحمد من حديث جابر رواه أحمد من حديث جابر حديث أحمد من طريق جابر رواه أحمد والطحاوي والبزار والطبراني والبيهقي وإسناده ضعيف وإسناده ضعيف, ضعيف ضعفه ابن القيم والحيثمي لضعف عمري بن جابر الحضرمي كان الإمام مستحضر ماذا؟ مستحضر تعليل من عل حديث أبي أيو فأراد أن يذكر الشواهد التي تقويه. ثم ذكر حديث ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة من جاب الحسنه فله عشر أمثالها رواه ابن ماجه هذا لفظ من ابن ماجه لكن جاء عند ابن ماجه وغيره لفظ آخر صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام الستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة فذلك صيام السنة وحديث ابن ماجه هذا كذلك رواه أحمد في الكبرى والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي والبيهقي وهو حديث صحيح الاسناد حديث صحيح الاسناد ابن القيم رحمه الله أطال الكلام عن هذا الحديث في كتاب شرح هذه السنن اطال في صفحات في بيان ما اعترض عليه في الحديث وما أعل به إلى أن خرج بنتيجة التي ذكرتها دلت أحاديث الباب على مسائل أولها الحديث دليل على استحباب صوم هذه الستة الأيام وفيلتها وأن صيام رمضان وصيام وأن صيامها مع رمضان كصيام الدهر والاستحباب هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وداود وأكثر اهل الحديث وأما مالك فقال في الموطا ما رأيت أحدا من العلماء يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وأهل العلم ولم يبلغني عن أحد من السلف وأهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعيته وأن يلحق, يلحق, وأن يلحق برمضان ما ليس منه فكأن الإمام مالك أورد العلة وهي أن يلحق برمضان ما ليس منه يقول القرطبي وهو من المالكية قلت ويظهر من كلام مالك هذا أن الذي كرهه أهل العلم الذين أشار إليهم هي أو هو العلة يعني إنما هو أن توصل ماذا تلك الأيام الستة بماذا بيوم الفطر لئلا يظن, يظن أهل الجهاله والجفاء أنها ماذا أنها بقية من صوم رمضان وأما إذا بعد بينها وبين يوم الفطر فيبعد ذلك التوهم وينقطع ذلك التخيل فيحمل القرطبي كلام الإمام مالك رحمه الله على ماذا؟ على أن المقصود من اعتقد ماذا؟ وصل رمضان بماذا؟ بالست وصام يوم وصا يوم ما يوم النحر. ولعل هذا الأقرب في قول مالك رحمه الله. وابن عبد البر له جواب آخر ابن عبد البر المالكي ودائما من أكثر من ينتصر لمالك ويدافع عنه ويحاول أن يبرر له ابن عبد البر والقرطبي. ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار والقرطبي في شرح ماذا؟ مسلم في شرح مسلم في المفهوم دائما يحاولون يتعللون للإمام مالك الإمام دار الهجرة رحمه الله وغفر الله لأمة الإسلام يقول ابن عبد البر رحمه الله لعل مالك لم يبلغ حديث أبي أيوب مع أنه حديث مدني رواية رواية المدنيين ومالك ماذا رواية المدنيين عنده أكثر شيء يقول النووي وإذا ثبتت السنة لا تتركوا بترك بعض الناس أو أكثريهم أو كلهم لها أحيانا تكون هناك سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم يتركها الناس أو يتركها بعضهم أو جلهم تركهم لها لا يجعل السنة تترك فقد يكون الإمام مالك لم يرى بعض أهل المدينة قد يكون أهل المدينة ماذا لبعد العهد عن النبي النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة عشرة 11 والامام مالك ولد في الثمانينات طيب تسعينات عفوا فالفرق كم ثمانين سنة واحد ثمانين سنة إلى أن نشأ الإمام مالك بعد المياه فقرن مضى فقد يكون الناس ساهلوا وانشغلوا عن صوم هذه الأيام أو أن الإمام مالك لم يبلغه كما قال ابن عبد البر لم يبلغه ماذا الحديث فليس في فعل مالك هذا حجة على ترك صوم ماذا الستة الأيام نعم ثانيها ذهب الجمهور إلى أن نك نعم نعم يقول نوي وذهبت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم وكلهم لها الإمام نوي يقول قولهم قد يظن وجوبها قد ينتقض بصوم عرف وعشرة وغيرهما أن الصيام ماذا مندوب لهم لكن نقول عرفه وعشرة لا تتصل برمضان لا تتصل برمضان ثاني المسائل ذهب الجمهور إلى أن الأفضل أن تصام السته متوازية عقب يوم الفطر مباشرة. فإن فرقها وأخرها عن شوال إلى أواخره حصلت فضيلة المتابعة لرمضان لأنه يصدق أنه أتبعها ستة ماذا؟ من شوال ثالثها لا تحصل الفضيلة بصيامها في غير شوال فلو أخرها بعد شوال لم تحصل له الفضيلة قال في الإقناع ويسن صوم ستة أيام من شوال ولو متفرقة ولا تحصل الفضيلة بصيامها في غير شوال رابع المسائل صيامها بعد العيد مباشرة هو الأفضل والمؤتأكد ولأن في ذلك مسارعة إلى الخيرات ومسابقة فيها وأن المبادرة بصيامها دليل على الرغبة في الصيام ولألا يعرض للمكلف من الأمور ما يمنعه من صيامها إذا أخرها خامسا من عليه قضاء واجب من رمضان فإنه يستحب له أن يبدأ فيصوم القضاء ثم يصوم هذه الأيام لقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ومن عليه قضاء ولم يؤده لا يصدق أنه صام رمضان فقول النبي من صام رمضان يعني كاملا أنه من صام ماذا كاملا فإنه أولا يبدأ بماذا بالصيام القضاء ثم يبدأ بالست المستحب بصيامها اختلف العلماء سالساً اختلف العلماء في جواز صيام التطوع قبل الفرد ما حكم صيام التطوع قبل الفرد وأشهر مسألة في صيام ماذا؟ في صيام الست لأن الست تابعة لرمضان فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله إلى جواز ذلك إلى جواز ذلك وقاسوه على صلاة التطوع في الوقت قاسوا على صلاة التطوع قبل صلاة الفرض في الوقت والمشهور من مذهب الحنابلة أنه يحرم صيام التطوع قبل ماذا؟ قبل صوم الفرض هذا مشهور مذهب الحنابلة ولا يصح لو صام ما دام عليه صوم واجب ومن أدلة الجمهور ماذا؟ أحسنت اللي هو أحسنت حديث عائشة الذي مر معنا أنه كانت تؤخر القضاء إلى ماذا إلى شعبان فقالوا يبعد أن عائشة ماذا لا تصوم هذه الأيام الفاضلة الست وعاشراء وعرفة والاثنين والخميس يبعد أنها لا تصوم والعشر من ذي الحجة فيبعد أن هو دليل عندهم على أنها كانت تقدم التطوع على الصوم الواجب أن تقدم تطوع على الصوم الواجب في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ستا جيد أنتت ستا جيد وكان حقها ماذا ان تذكر والعله لأنه من حيث الصوم جيد والصوم لا يوقع إلا في الأيام واليوم ماذا مذكر واليوم مذكر جيد فالعرب إذا عدت الأيام والليالي غلبت تبي هذه فايده العرب إذا عدت الأيام والليالي غلبت ماذا الليالي إذا عدت الايام والليالي غلبت ماذا الليالي مثل قول الله عز وجل ماذا والذين يتوفون منكم يذرون أزواجه يتربصن بأنفسهن أربعة أربعة أشهرين وماذا وعشرة نعم طيب من صام الست مع رمضان فكأنما صامت دهر فرضا ذلك أن الحسنة ماذا كما قال النبي بعشر أمثالها والستة الأيام ماذا عن شهرين فتلك سنة ماذا فتلك سنة كاملة فحصل ثواب عبادة الدهر حصل ثواب عبادة الدهر على وجه لا مشقة فيه فضلا من الله تبارك وتعالى ونعمة منه جل جل وعلا نعم الباب الذي يليه نعم نعم نعم فضل الله واسع فضله تبارك وتعالى واسع وانما هذا من باب الترغيب إنما هذا من باب الترغيب وقد يحصل من المكلف نقص في اصل التطوع الواجب في رمضان وقد يحصل منه يعني تقصير نعم في المعدودات ترد ماذا الى سعه فضل الله تبارك وتعالى يعني نعم حسنت هنا هو شرح الشرح لتهذيب المنذري المنذر رحمه الله دائما أقول في الحديث سكت عليه أبو داود المنذر يقول إلا تلاحظون الحديث الذي خرجه أبو داود أبو داود أخرج سننه هذبها المنذر وشرحها من؟ هذبها يعني استل منها جيد شرحها الإمام من ابن القيم في شرح تهذيبه للسنن فبعض الأحديث لا يمر على شرحها وبعض الأحديث يطيل فيها النفس وهناك طبعا مطبوعة فيها السنة بداود والمنذري تهذيب المنذري وفيها شرح أبي داود لا بعض الحديث لم يشرحها نعم حسن قال رحمه الله باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحج الحفصة قالت أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغدات رواه أحمد والنسائي عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفات يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن ابي هريره قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفات بعرفات. رواه أحمد وابن ماجه. وعن أم الفضل أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم انهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب فشرب وهو يخطب الناس بعرفه متفق عليه وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الترمذي نعم بعد ان ننهى المؤلف رحمه الله عن صوم سنتي من شوال ناس بيأتي بصوم عشر ذي الحجة وتأكيد صوم يوم عرفة لغير الحاج وذكر حديث حفصة قالت أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء رواه أحمد والنسائي وفي سنده وفي سنده أبو إسحاق الأشجعي وهو مجهول وهو مجهول فالحديث ضعيف, فالحديث ضعيف لكن مرة معنا ماذا الركعتين قبل الغدات في باب سنن الرواتب وصح الحديث فيها عن حفصة رضي الله عنها وقد أخرج أبو داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة بالحجه ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر في رواية وأول اثنين من الشهر والخميس والحديث متكلمون فيه نعم ثم ذكر حديث قت أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرف يكفر سنتين هذا الحديث هو قصة لطيفة يعني ذكرها مسلم عن أبي قتادة قال جاء رجل قال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تصوم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى عمر غضبه قال رضينا بالله ربنا وبإسلام دينا وبمحمد نبيا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه فقال عمر يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله قال لا صام ولا أفطر أو قال لم يصم ولم يفطر قال كيف من يصوم يومين ويفطر يوما قال ويطيق ذلك أحد قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوما قال ذلك صوم داود عليه السلام قال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين قال وددت أني طوقت ذلك يعني أن أقدر عليه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ثلاث من كل شهر رمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله صوم يوم عرفة أحتسب على الله هذا الشاهد الذي اشتهر عند الناس أحتسب على الله أي يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصوم يوم عاشوراء، أحتسب على الله أي يكفر السنة التي, التي قبله في رواية أن عمر قال رضينا بالله ربنا وإسلام ديننا ومحمد رسولا وبيعتنا بيعة يعني هذه إضافة إضافة لطيفة لماذا غضب النبي يعني هذا خارج الكتاب لكن لماذا يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنه كره مسألة هذه المسألة التي لا يحتاج إليها هذا الرجل الرجل لا يحتاج أن يسأل النبي كيف كيف تصوم يا رسول الله وقيل يخشى من جوابه مفسده وهي ربما اعتقد السائل وجوبه وجوب الصوم مثل صوم النبي صلى الله عليه وسلم أو استقل صوم النبي أو اقتصر على صوم النبي وقيل أن في ذلك ماذا إظهار لصالح العمل في ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وكان حق السائل كما يقول ابن النوي كان حقه أن يقول كم أصوم أو كيف اصوم فيخص السؤال بنفسه ليجيبه النبي صلى الله عليه وسلم بما بما يناسبه صلى الله عليه وسلم وعن ابي هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفه بعرفات رواه احمد وابن ماجه وكذلك اخرجه ابو داود والنسائي في الكبرى وأخرجه ابن خزيمه والحاكم في المستدرك والطحاوي وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي لكن الحديث ضعيف في اسناده العبدي واسمه مهدي ابن حرب العبدي قال ابن معين وابو حاتم لا اعرفه فهو حديث ضعيف نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفه عرف ضعيف والصحيح ضعيف حديث ام الفضل انهم شك شكوا في روايه تماروا في لفظ مسلم تماروا يعني اختلفوا وتجادلوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه فأرسلت أرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفه وفي رواية وهو واقف على بعيره فشربه والحديث متفق عليه هذا الحديث أخرجه البخاري في باب صوم يوم عرفة وقد كرر العجيب وقفت على فائدة لطيفه كرر الإمام رحمه الله صوم يوم عرفة في موطنين في موطن الصيام وفي موطن الحج وهذا يعني رحمه الله تفنن منه في التراجع وأورد نفس الحديث وأورد نفس الحديث وأورده في باب باب الوقوف على الدابة بعرفة لو وقف على دابة في عرفة هل صح وقوفه يصح فإن يبسنا موقفة بعرفة وأورده في كتاب استنبطوا ما اسمع شامر جواز الركوب على الداب لكن مطلقا باب الأشربة في باب الأشربة في باب شرب اللبن وأورده في باب من شرب وهو واقف على بعير لأن الوقوف على البعير يعتبر يعتبر قيام الوقوف على البعير قيام وليس جلوس، وذاك يعبر به واقف على بعيره فهل هذا يدخل في النهي عن الشرب قائمة لا, لا ما يدخل طبيعي وذلك أورد البخاري هذا هذه الترجمة اللطيفة مع التسلسل من التراجم وناقرة روحت المواضيع ذهبت المواضيع أخرى لكنها ماذا مفيدة وهذه فائدة التراجم البخاري وورد أورده في باب الشرب في الأقداح فإنه في الرواية فقدم إليه قدح فشرب فيه نامشه هو الجالس ألبا يعبر عن بواقف فقد يتوهم المتوهم أن في يدخل في النهي عن الشرب قائما وفي روايه في البخاري انه بات قائما يدعو يوم عرفه على بعيره قائما يدعو على بعيره فيعبر عنها بالقيام فلذلك البخاري اتى بهذه الفائده اللطيفه رحمه الله لاحظوا معي روايه انهم شكوا في صوم النبي تدل على مسألة قبل لمساله فقهيه أن العادة عندهم أنهم كانوا يصومون يوم عرفه ولذلك لم يشكوا أو لم يشتكوا يتماروا يتجادلوا في هذه المسألة فيقول ابن حجر وهذا يشعر بأن صوم يوم عرفه كان معروفا عندهم معتادا كان معروفا معتادا لهم في الحضاري ما سبب هذا الاختلاف بينهم؟ السبب أنه تعارض عندهم ترغيب النبي في صوم يوم عرفه وماذا وتعارض عندهم سبب الاشتغال في عبادة الحج والدعاء في ذلك اليوم. فلما تعارض ماذا تماروا وشكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الأخير في الباب عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرف ويوم النحي وأيام التشريق عيدنا اهل الإسلام وهي أيام اكل وشرب رواه الخمسة إلا بن ماجه الصحة والترمذي والحديث صحيح أخرجه الدارمي وابن خزيمه كذلك وأخرجه الطحاوي والطبراني وابن حبان والحاكم والبيهقي وصحى ابن خزيمة والحاكم هو حديث صحيح وقد ترجم عليه خزيمة باب ذكر خبر روية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا توقعون ترجم له في ماذا باب ذكر خبر روية عن النبي في من يكفي لنا الترجمة تعملوا في الحديث لماذا أورد الإمام هذا الحديث ماذا يريد أن يقول منه في أحسنت في النهي عن الصوم لما قال عيد والعيد لا يصام فكيف يصام وعرف ذلك إبن قال باب ذكر خبر الروي عن النبي في النهي عن صوم يوم عرفة مجمل هذا الحديث غير مفسر ثم ساق بعده باب ذكر خبر مفسر لللفظتين المجملتين التي, التي ذكرتهما فكأنه أورد الحديث هنا الاشاره إلى أنه يوم عرفة لا يصام لأنه عيد وسنبين وجه الاستدلال بهذا الحديث. طيب. الحديث حفصة, حفصة قلنا حديث ماذا حديث ضعيف حديث ضعيف واستدل بحديث حفصة على أنه استحب صيام عشري وهذه المسألة الأولى صيام عشري أيام عشرة الايام من ذي الحجة لهذا الحديث وهو حديث ضعيف واستدل بعموم حديث. ابن عباس ما من أيام العمل الصالح فيها خير وحب الى الله من هذه الأيام. والعمل الصالح يدخل فيه الصوم وقد عارضه ما جاء ماذا ما جاء في حديث من حديث عائشة عند أبي داود قالت وعند مسلم ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام أو ما رأيت صائما العشر قط ما رأيت يصوم العشر قط وهو في مسلم وفي رواه لم يصوم العشر قال النووي في الجواب عن الجمع بين الروايتين قال العلماء هذا الحديث مما يوهم كراهه صوم العشر قال وهذا مما يتاول ينبغي ان, أن نتاوله فليس في صوم هذه التسعه كراهه بل هي مستحبه استحبابا شديدا لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة وثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه الأيام فيتأول قولها لم يصم العشر أنه لم يصمها لعارض من مرض أو سفر أو غيرهما أو أنها لم تره هي لم تره صائما ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر ويدل له ما ذكرناه في حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله كان يصوم ماذا تسعد ذي الحجة أنه كان لكن كل ما جاء في صوم النبي صلى الله عليه وسلم التسع من ذي الحجة هو ماذا هو ضعيف هو ضعيف ما مستندنا في الاستدلال من استحباب صومها عموم حديث ابن عباس ما من أيام العمل الصالح فيها خير وقيل الحكمة النبي لم يصومها لأنه لو صامها ماذا لشق على الأمة في ماذا في التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي قتادة صوم يوم عرفه الذي قرانا لم يخرجه البخاري رحمه الله وقيل إنما أخرجه لم يخرجه البخاري لعلة فيه لعلة عنده والصحيح أن الحديث لا شك ماذا حديث صحيح حديث صحيح ومعنى الحديث أن صوم يوم عرفه يكفر ذنوب صائمه ماذا في سنتين قالوا والمراد بها الصغائر والمراد بها الصغائر وأنه يكفر السنة الماضية طيب كيف يكفر السنة القادمة فإن تكفير السيئات في المستقبل من خصائص ماذا قيل من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم قال الله عن يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر والله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرته غفرت لكم في ذلك بعض العلماء تأوله بتأولات تفسره بتفاسير فقال أن يوفق في قادم أيامه للأعمال الصالحة فتكفر ما يقع منه من الذنوب وقيل أن يعصم من الذنوب وهذا تأول حقيقي والصواب أن فضل الله واسع فيكفر ماذا ما سيكون لو وقع العبد فيه من السيئات والذنوب الصالح أنه يكفرها صيام يوم يومي عرفه صيام يوم عرفة مسألة الثالثة صيام يوم عرفة أفضل الصيام التطوع باجماع العلماء إلا قد يقال إلا عند ابن عباس كما سياتي فإنه يرى أن صوم عشرة هو أفضل الصيام سياتينا في الباب القادم إن شاء الله باجماع أنه أفضل الصيام مسألة تليها صيام يوم عرفة مستحب لغير الحاج الواقف بعرفته قلنا لغير الحاج الواقف بعرفة لماذا قيدنا الواقف بعرفة لأنه قد يكون حاج لكن ذاك لك الوقت غير موجود في عرفه إما لتأخر أو شيء واضح الصورة فقد يقال إن لم يكن واقفا بعرفة أنه يستحب له صيام عنه حاج وإن كان ماذا حديث أبي هريرة ضعيفا الذي هو ماذا نهى عن صوم يوم عرفه بعرفه وإن كان ضعيفا إلا أن حديث أم الفضل دليل على ماذا دليل على عدم استحباب صيامه ولذلك مذهب الجمهور كراهه صوم يوم عرفه لمن كان بعرفه حاجا واقفا بعرفه انه يكره له الصوم قال البغوي واستحب اكثر اهل العلم الافطار فيه يعني في يوم عرفه ليقوى على الدعاء واليه ذهب مالك وسفيان والشافعي وروي صيامه عرفه يعني في يوم عرفه لمن كان واقفا بها عن عائشة وعثمان بن أبي العاص وابن الزميل وكان استحاق بن راهو يستحبه للحاج يقول استحاق أنه يجمع بين ماذا؟ بين فضل عرفه وبين فضل الحج وقال أحمد إن قدر على الصوم صام وإن أفطر فذلك يوم يحتاج إلى قوة وكان عطاء يقول أصوم في الشتاء ولا أصوم ماذا؟ ولا أصوم في الصيف انتهى كلامه رحمه الله مساله الصورية لطيفة هل فعله صلى الله عليه وسلم المجرد لما شرب اللبن؟ هل فعله صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على نفي الاستحباب؟ هو يقول صلى الله عليه وسلم سيئه يوم يعرف يكفر سنتين ثم صلى الله عليه وسلم هو يشرب الماء فنقول قائف كمسألة الصورية هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد؟ هذا فعل مجرد حضته اللبن فشرب لم يقصد به التعبد لم يظهر لنا قصد النبي التعبد في شرب الماء لأنه لو قصد التعبد اختلفت المسألة لأن فعل النبي إما أن يقصد به التعبد أو يقصد أن يكون مجردا من دون تعبد يعني مثال ذهاب النبي صلى في يوم العيد من طريق وعوده من طريق هل هذا من باب التعبد أم من باب الفعل المجرد الذي ليس مقصدا بالتعبد إشارة النبي بسبابته هل هو من باب التعبد أو ليس من باب التعبد جيد بعض الجلسات التي كان يجلسها النبي أكله بالثلاثة الأصابع لعقه لأصابع هل هذه مقصودة بها التعبدات أم هي جبلات يعني تقدموا صلى الله عليه وسلم هل هو جبلة أم تعبد أم مجرد لا يعرف ما المقصود منه يظهر مثل التختم مقصود به ماذا الجبلة كانت العرب تتختم والملوك يتقدمون. طيب إشارته بالسبابه في التشهد واضح ان التعبد لأن فيها الوحدانيه إشارة إلى ماذا الوحداني طيب هذا الفعل شرب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفه للماء أو للقدح اللبن هل هو دليل ينفي استحباب الصوم بعضهم يقول لا ينفي استحباب الصوم فيبقى الصوم مستحبا واضح يبقى الصوم مستحبا لكن الصحيح أن نقول أنه إن كان في الفطر تقون على العبادة والدعاء في يوم عرفة فليستحبوا له ماذا الفطر نعم وإن كان الصحيح وإن لم يكن فيه تقون وهو قوي جيد، والمثل في الشتاء، ولا يضر به الصوم، فقد يقال باستحباب ماذا؟ قد يقال باستحباب الصومي مع ضعف حديث أبي هريرة أنه نهى عن الصوم يوم عرفته بعرفة، نعم. في حديث أم الفضل فوائد، لطيف ذكرها ابن حجر أن العيان أقطع من الخبر، أين العيان؟ فرفعوا له قد حمل لبن فشربوا، وأنه فوق الخبر. ثانيا أن الأكل والشرب في المحافل مباح ثالثا قبول الهدية من المرأة طيب ما الذي يمنع من قبول هدية المرأة من غير استفصال من ماذا هل هو من مالها أو من مال زوجها فالاصل قبول هدية ما يأتي السائل يقول هل هو من مالك أو من مال زوجك لا تقبل الأصل هديتها تأسي الناس بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الأخير حديث عقبة يوم عرفة ويوم النحر وأيام الشريق عيدنا أهل الإسلام وفي لفظ وهن أيام وأكلين وشرب يعني وهنا في الحديث وهي أيام وأكلين وشرب ساقه المؤلف لبيان من يستدل بماذا بكراهة صوم يوم عرفة لأنه عيد والجواب عليه أنه عيد في الاجتماع ماذا في اجتماع الناس لا في النهي عن لا في النهي عن صوم أو يكون دليلا لمن؟ دليلا لمن قال بكراهة صومه لمن كان واقفا بعرفة فإن وقوف الناس في ذلك الحشد العظيم في ذلك المشعر الكبير ماذا عيد صح يسمى ماذا عيد ولذلك ينهى عن ماذا ينهى عن صومه فكان حديث عقب العامر دليل على النهي عن صوم يوم عرفه لمن كان في عرفة جيد فهو عيد باجتماع الناس في ذلك المشعر وهو دليل على حرمة صوم يوم النحر وأيام التشريق وسيأتي في باب مستقل إن شاء الله الباب الذي يري نعم نعم سم ضعيف نعم أن هي تقول صام النبي العشر لا لم يأتي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام عشرة الحج لم يأتي حديث صحيح لكننا من أين نأخذ استحباب صومها نأخذ من حديث ابن عباس الذي تقدم معنا في باب العيدى أنه قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها خير وحب الله من هذه الأيام من هذه العشر يعني فيستحب أي عمل صالح منها الصيام نعم تصوموا لا لا ما هي بدع هذه حديث النبي حسن سؤال جيد ما من أيام ما من أيام وهذا عام قال العمل الصالح أي عمل صالح يعمل فيها من الصدقة والتطوع والذكر والدعاء أي عمل صالح ومنه ماذا الصيام وخاصة أنه ورد عن بعض السلف صيامه واضح فالسوابس استحباب صيامه لكن حديث ضعيف الحديث ضعيف هذا في البخاري في البخاري ومسلم نعم نعم سم. ها أي ما الذي اخرج الكبائر على احاديث الاخرى حديث رمضان الى رمضان والجمعة الى الجمعه جيد والعمره والعمره كفاره لما بينها اذا اجتنب الكبائر فهذا مطلق حمل على المقيد واضحنا انا نعم قال رحمه الله باب صوم المحرم وتأكيد عاشوراء قد سبق أن قال, قد قال رحمه الله قد سبق أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الصيام بعد رمضان أفضل قال شهر الله المحرم وعن ابن عباس وسئل عن صوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان وعن عائشة قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه وعن سلمة بن الأكوع قال امر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذم في الناس من كان أكل فليصم أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء وعن علقمة أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله وهو يطعم يوم عاشوراء فقال يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء فقال قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان فلما نزل رمضان ترك فإن كنت مفطرا فطعم. وعن ابن عمر أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفرض رمضان فلما فرض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه وكان ابن عمر لا يصومه إلا أن يوافق صيامه وعن أبي موسى قال كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموه أنتم وعن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى اليهود تصوم يوم عشراء فقال ما هذا قالوا يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى فقال أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه وعمر معاوية ابن أبي سفيان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء صام ومن شاء فليفطر متفق على هذه الأحاديث كلها وأكثرها يدل على قال رحمه الله وأكثرها يدل على أن صومه وجب ثم نسخ ويقال لم يجب لم يجب بحال بدليل خب بدليل خبر معاوية وإنما نسخ تأكيد استحبابه وعن ابن عباس قال لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمن التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وأبو داود وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لم بقيت الى قابل لاصومن التاسع" يعني يوم عاشوراء رواه أحمد ومسلم وفي روايه وفي روايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوم يوم عاشوراء وخالف اليهود صوم قبله يوما وبعده يوما" رواه أحمد حسنت باب صوم المحرم وتاكيد عاشوراء <تصفيق> قال قد سبق انه سئل عن الصيام أي الصيام بعد رمضان أفضل قال الشهر الله المحرم أين سبق هذا في كتاب الصلاة لما سئل أي الصلاة يفضل قال الصلاة في جوف في جوف الليل وقد تقدم معنا في حديث في حديث أبي هريرة رضي الله عنه نعم ثم ذكر حديثنا عباس لاحظوا شيء الإمام رحمه الله طال في سرد حديث عشرة لسأ أسباب أولاً أنه ائمه الحديث أكثر من روايه الحديث عاشراء الاختلاف في ماذا؟ في ألفاظها ثم اختلاف في رواتها فكان الحديث في صومه جاءت من طرق كثيره عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس وعن عائشة وعن ابن عمر وعن ابن مسعود وعن البراء رضي الله عنهم وعن نبي موسى كلهم من الأسباب كذلك أنه كان نقل عن بعض السلف نقل عن بعض السلف أن صوم عاشوراء فرض. ونقل عنهم ماذا عدم استحبابه قولين ماذا متقابلين وقد اندثر هذا. هذه الأقوال اندثرت ووقع على وعلى استحبابه فلذلك أكثر الإمام لهذه الأسباب أكثر الإمام من إرادة الحديث في هذا الباب ولدك نمر عليها مكتصرة علمي عباس وسئل عن صومي عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام هذا قلت لكم دليل على ماذا دليل لمن قال بأن أفضل الصيام قول ابن عباس أنه أفضل من صوم يوم عرفة لكن قلنا الصواب والذي وقع عليه جماعة أن صوم يوم عرفة هو أفضل الصيام بدليل حديث الذي تقدم معنا سئل عن صيام عرفة فقال يكفر سنتين وسئل عن عشرة فقال يكفر سنة نعم في رواية ما رأيت رسول الله يتحرى صيام يوم فضله على غيره فضله على غيره فهذا رأي ابن عباس وخرجه البخاري في باب الصيام يوم عاشوراء وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية لاحظوا كانت الجاهلية تصوموا قيل من أين كانت تصوموا قيل أخذته من اليهود أخذته من اليهود وهذه على أن الجاهلية منهم كانوا يصومون عاشوراء طيب سؤالي إذا كان أهل الجاهليه يصومون عاشوراء فكيف قدم النبي وسالهم عن هذا الصيام وهو تصوم الجاهلية أي هذا قول تعارض صحيح السبع أن نقول لا النبي كان يعرف أن العرب تصوم لكن كان يستغرب كيف يصومها اليهود كيف أن اليهود كانت تصومها جيد ذلك قالوا هو يوم أنجل الله يوم عظيم في رواية يوم يوم صالح أنجل الله فيه موسى وقومه نعم ثم ذكر حديث قال كان يوم عشر يوم تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله يصومه كان رسول الله يصومه اي قبل الهجرة فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه هذا الحديث سجل به على ماذا؟ على أن صوم يوم عشرة كان فرضا كان فرضا إلى أن جاء رمضان وأخرجه البخاري في بابي أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ثم ذكر حديث سلامة بن أكوع قال امر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من اسلم أن أبن قد تقدم معنا أن أبن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه يعني لما استحب صوم عاشراء ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشراء أن أذن بالناس أن من أكل فليصم بقيت يومه دلي على أي شيء على فرض يوم عاشوراء قبل يعني صيام رمضان وعن علقمة أن الأشعة ابن قيس دخل على عبد الله بمن؟ بمسعود وهو يطعم يوم عاشوراء فقال يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشراء فقال قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان فلما نزل رمضان ترك فإن كنت مفطرا فطعم في رواية وهي أدق في البخاري فادنوا فكل قد فان كنت مفطرا فدن وكل وأخرجه البخاري في باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وأن ابن عمر أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عشر وأن الرسول السلام صاموا والمسلمون قبل أن يفرض رمضان فلما فرض رمضان قال قال يعني قال رسول الله إن يوم عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه وكان ابن عمر لا يصومه إلا أن يوافق صيامه ويوافق ماذا يوافق يوم مثلا تطوعات كثنين أو أو خميس أو أيام البيض جيد ما تجي نعم وأنا في الموسى قال كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيداً فقال رسول الله صوموه أنتم أخرجه البخاري في باب الصيام يوم عشرة ثم ذكر حديث عباس قل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى اليهود تصوم عشرة فقال ما هذا قالوا يوم صالح نجى الله فيه موسى الحديث وفي لفظ نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم وفي لفظ يوم عظيم وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق في فرعون فصام موسى شكرا لله فقال أنا أولى بموسى منهم وفي لفظ عند البخاري هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصوم تعظيم له وفي لفظ أنتم أحق بموسى منهم فصوموا هذا الحديث خرجه البخاري في مواطن كثيرة خرجه في باب صيام عشورة وخرجه في باب قول الله في كتاب مناقب الأنبياء هل أتاك حديث موسى وكله باب وكلم الله موسى تكليما وخرجه في باب إتيان النبي صلى الله عليه وسلم اليهود حين قدم المدينة وأخرجه في كتاب التفسير في بابي وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيوا وعدوا حتى إذا أدركوا الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل في باب في باب ماذا في باب كذلك في قصة موسى عليه السلام قول الله عز وجل أنا سري بعبادي فاضرب لهم في البحر بس لا تخافوا دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون خرجوا في باب التفسير كذلك نعم. ثم ذكر حديث معاوية قال سمعت النبي هذا الحديث له قصة كذلك عن, عبد الرحمن أنه عن حميد بن عبد الحمان أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول في عام الذي حج فيه معاوية وقدم مكة جلس إلى عاشوراء، فخطب الناس على عاشوراء، فقال بالمدينة يعني فقال يا أهل المدينة أين علماءكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيام ولم يكتب وآنا صائم فمن شاء صام ومن شاء أفطر لماذا قال معاوي أين علماءكم؟ قال لأنه سمع من يوجبه أو سمع من يحرمه أو سمع من يكرهه ولذلك قال لم يكتب ردا على من؟ على من يجيبه أو على من يجيبه ثم قال وأنا صائم من شاء صائم من شاء يفطر على رد على من يك... ماذا على من يكرهه أو ماذا او من يح... ماذا يحرمونه نعم ثم ختم بحديث ابن عباس لما صام رسول الله يوم عاشوراء ومر بالصيامه قال رسول الله انه يوم تعظمه اليهود والنصارى قال فان فاذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم ابو داود وفي لفظ فين بقيت الى قابل الاصوم التاسع يعني يوم عاشوراء وفي روايه صوم يوم عاشوراء وخالف اليهود صوم قبله يوما وبعده يوما هذا الحديث الاخير حديث ضعيف حديث ضعيف صوم قبله يوما وبعده يوما رواه احمد في مسنده وهي روايه ضعيفه منكره من طريق داود بن علي عن ابيه عن جده رواه عنه محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى وهي ضعيفه وكذلك روايه صوم يوم عشوراء وصوم يوما ماذا؟ إحنا عندنا صوم قبله يوما وبعده يوما. رواية صوم يوما قبله أو يوما بعده. وكذلك فيها ضعف فيها ضعف. ولا يصح في الروايات غالبا إلا حديث الأصومنة التاسع. الأصومنة التاسع. عندنا روايتين أعيدها الفائدة. رواية صوم يوما قبله ويوما بعده. يعني أنه يستحب الصيام ثلاثة هذا ضعيف. لما ذكرت من العلم. الثاني صوم يوما قبله أو يوما بعد على الصحيح أنه ماذا كذلك ضعيف نعم طيب مسائل الباب أولا عاش بالمد على المشهور ويجوز فيها القصر وهو يوم كان معلوما عند أهل الجاهلية صامه أهل الجاهلية وصامه النبي صلى الله عليه وسلم مأخوذ من العشر وهو اسم العقد واليوم يراف إليها وكانت اليهود تصوم قريش تصوم النبي صلى الله عليه وسلم يصومه صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء في حكم صوم يوم عاشوراء في أول الإسلام فقال الجمهور إنه سنة وقال الحنفية إنه فرض وأن صومه كان واجب سؤالي طيب ما فائدت الخلاف شي مضى ها؟ ما فائدت الخلاف في هذا هل كان فرضا أو كان سنة نحن نعلم أنه الآن أجمع العلماء على أنه طيب لماذا نبحث قبل لا لا ها طيب وفي الفائدة طيب طيب فرض الصيام في فائدة فقهية مهمة لا لا حتى ما فيها فائدة فقهية تذكر ها لا يعني الآن لاحظوا الحين يقولون واجب اربطوها بالمسائل الأخرى والجمهور يقولون سنة طيب أنا أقول ما الثمرة الفقهية لهذا البحث واللي يكون ترف ما له داعي فيه يقول واجب ولا لا اشتقصت سيام عاشورة ماذا قال النبي قال فمن كان صائما فليتم يومه من كان مفترا فليتم نوم بني عليها مسألة وجوب تبييت النية من الليل واضح تظهر فعيدة الخلاف في مسألة وجوب تبييت النية من, كيف؟ من يقول أنه واجب يقول أن الصحابة ما بيته والدليل أن النبي إنما قالهم صوموا فيه في يومكم، فهذا الدليل على وجوجو عدم وجوب تبييت النية من الليل هو قول من أبي حنيفة، الجمهور يقول لا، لا يدل لأن حديث حفص فيه من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام فلا صيام، واضح فائد، وإلا دائما أي مسألة ليس لها ثمرة في العلم أفايدة منها دخيله على العلم، طيب المسألة الثانية اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء سنة ليس بواجب. الحكة بن عبد البر الإجماع على أنه مستحب وليس بفرض. ودليل حديث عائشة من شاء صامه ومن شاء تركه ذهب بعض علماء إلى أن يوم عاشور أفضل الأيام للصائم وهذا مكان يذهب إليه ابن عباس لكن يقال إن ابن عباس لم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان رأيا منه ماذا يقول ابن عباس ما علمت أن رسول الله صام يوما ماذا يطلب فضله هذا من رأي ابن عباس رضي الله عنه ويعارض حديث فضل صوم ماذا يومه عرفه ولذلك في الصحيح أن صومه عرفه أفضل وقد وقع الإجماع على ذلك الباعث من الصوم من النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء هو محبة مخالفه اليهود كان يحب أن يخالف اليهود والنصارى حتى يصوم ما يفطرون فيه ويعتقم ماذا ويجعلونه عيدا صلى الله عليه وسلم لأن يوم العيد لا يصاب واضح والحديث دليل على فضل ماذا صيام المحرم كما في الحديث شهر الله المحرم جيد قد استشكل العلماء مسألة لطيفة وستأتي في الباب الذي بي... بي... يأتينا الكره الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصيام صيام المحرم أو ليس كذلك طيب أليس كان صلى الله عليه وسلم كما سياتي في الباب الذي ب... اقرأ الباب دعنا نقف عند اقرأ قال رحمه الله باب ما جاء في صوم شعبان والأشهر الحرم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصل به رمضان رواه الخمسة ولفظ ابن ماجة كان يصوم شهرا شعبان ورمضان وعن عائشة قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصومه كله وفي لفظ ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله وفي لفظ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان وما رايته في شهر أكثر منه صياما في, أكثر منه صياماً في شعبان متفق على ذلك كله نعم المسألة توقفنا نقول عائشة تخبرنا وابن عباس كذلك وابن السلامة أنه ما كان يصوم ماذا أكثر ما يصوم يصوم في ماذا؟ في شعبان فكيف وهو نحن نقول أن أفضل الصيام صيام شهر الله المحرم الجواب عليه ذكر علماء ثلاثة أجوبة أولا أنه لم يبلغه صلى الله عليه وسلم أن صيام شهر المحرم إلا في آخر شهر الله المحرم أنه الأفضل إلا في آخر حياته صلى الله عليه الجواب الثاني أنه في شهر محرم ماذا كان يكون في عذر من سفر أو مرض أو غيره الثالث أنه سلم يعلم في هذا الشهر ماذا صيام شهر محرم لكن قد يترك, يترك الشيء ماذا صلى الله عليه وسلم ماذا لبيان الجواز فيتركه لبيان ماذا أنه يجوز ترك صيامه نعم. طيب من المسائل كذلك في حديث الباب الحكمة من الحث على صيام يوم عاشوراء ما فيه من الأجر حتى يعظم هذا اليوم وكان يوم ماذا تعظمه اليهود وقال نحن أحق بموسى منكم وهو يوم شكر على نجاة من نبي الله موسى عليه السلام واغراق فرعون وقومه ولهذا صامه النبي شكرا لله تبارك وتعالى ونحن نصومه ماذا شكرا وفي هذا ماذا الاقتداء بالأنبياء اولئك الذين هداهم الله ماذا فبهداهم اقتده فصيامه ماذا صيام يوم عشر في اقتداء بماذا تحقيق للاقتداء بالانبياء عليهم السلام ونحن أحق أن نقتدي بموسى من اليهود نختم في هذا الباب نقول يستحب صيام التاسع من من عشراء من شهر الله المحرم كما في حديث من عباس وصح عن ابن عباس موقوفا صوم التاسعة والعاشر صوم التاسعة والعشر خالف اليهود ورد عنه مرفوعا كما ذكرت صوم يوم قبله أو بعده يوما وهو هذا الحديث مخرج عند أحمد وابن خزيمة والطحاو سنده ضعيف وفي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ جدا والصحيح أنه لم يثبت في صيام الحادي عشر حديث الذي هو بعده ولم يثبت فيه حديث فيقال صوم يوم عشرة صوم عشرة على ثلاثة صور الأول وهو أفضلها وأتمها صوم التاسع والعاشر, صوم التاسع والعاشر. الثاني صوم العاشر والحادي عشر لحديث ابن عباس موقوفا عليه وليس مرفوعا الثالث صوم ماذا صوم العاشر أما صوم الثلاثة الأيام فليس عليه دليل كل ما كان فيه فهو ضعيف إلا أن يوافق صياما مستحبا كان يريد الثلاثة الأيام البيض جيد وهذا يقودنا للمسألة التي بعدها هل يستحب أن ينوي في صيام التاسع والعاشر والحادي عشر أن ينوي بها صيام عاشوراء وصيام الأيام البيض نعم يجوز في النفل أن ماذا أن يجمع فيه بين أكثر مني أكثر مني, أكثر مني نعم طيب صوم إفراد صوم عاشوراء لوحده ما حكمه كرهه احمد أحمد رحمه الله وأبو حنيفه قال يكره إفراده بالصيام لحديث عائشة لحديث عائشة أنها كرهت ذلك والصحيح أنه لا يكره فإن صامه لوحده صح لأنه يوم فاضل رغب فيه ماذا بالصيام وأما قول النبي لإن بقيت إلى قابل لأصوم التاسع فهو زيادة عمل لا يمنع ماذا فضل صوم يوم عاشوراء وحده وذلك يقال بعض الناس يعني يشق عليه الصيام فنأكل صوم فقط لو يوم عاشوراء. نعم الباب الذي يليه قرانا طيب طيب قوله فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع يشكل عليه مسألة النبي متى قلنا فرض صوم هذه نذكرها متى فرض صوم عاشوراء أو استحب صوم عاشوراء في أول السنة الثانية لماذا لأن النبي قدم في ربيع المدينة فتكون ماذا انتهى المحرم فإذا متى صام صام في السنة الثانية المحرم صام عاشوراء ثم صام في السنة الثانية جاء فرضو ماذا صيام رمضان هذا محل اتفاق كما ذكرنا جيد فكيف يقال في الحديث فلما صام يوم عشرة وامر بالصيام قال رسول الله انه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال اذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله كيف يقال النبي صام في اليوم السنة الثانية عشرة وكان يصوم لا ماذا فلما جاء في العام الذي قبل وفاته أعيد عليه صوم هذا اليوم وقال يوم تعظمه اليهود والنصارى أما الذي قبل الحاجة كلها تعظمه من؟ اليهود جيد فلذلك اراد النبي مخالفتهم كلهم فماذا؟ فأمر بالصيام أو استحب الصيام التاسع ولم يصومه صلى الله عليه وسلم طيب الباب الذي لي عشان ننتهي قال الباب ما جاء في صوم شعبان والأشهر الحروم ذكر حديث مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون يصوم من سنة شهر تاما إلا شعبان يصل به رمضان رواه الخمسة وحسنه التلمذي وهو حديث حسن ومراد يصل به رمضان أي كان يصوم معظمه ويصح في اللغة أن تقول مثلا ماذا, ماذا صام فلان جيد ووصله بكذا مع أنه قطعه بشيء يصح ذلك في اللغات نعم وهو دليل ماذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يستحب أن يصوم من كل الشهور فإنها تقول ماذا لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما ما مفاد مفاده أنه كان يصوم من كل شهر اياما صلى الله عليه وسلم فهو دليل على أنه يستحب أن لا يخلي شهرا من الصيام وأن صوم النفل غير مختص بزمان معين، بل كل السنة صالحة للصوم إلا ما جاء الشرع بالنهي عنه الثاني أنه لا يشرع الصوم شهر كامل إلا إلا رمضان. قال النووي، قال علماء الحكمة من ذلك وأنما لم يستكمل غير رمضان لئلا يظن وجوبه غير رمضان يعني. والأحاديث دين على فضل استحباب الصيام في شهر شعبان، فإنه كان صلى الله عليه وسلم صوم أكثره أو غالبه. ما الحكمة في أكثر الصيام في شعبان أنه كان الصوم ذكر علماء علل أولها ما جاء في الحديث الصحيح. أنه قال شهر يغفل الناس عنه وتعرض فيه الأعمال على الله فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم وقيل تعظيما لرمضان وقيل استعدادا لصيام رمضان ولاتهيأ النفس بذلك لاحظوا قد يقال قال من أين قلنا أن يصل به رمضان أنه معظمه ما جاء من الروايات اللي بعده لم يكن النبي يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم كله لاحظوا يصوم كل ماذا؟ شعبان. الرواية التي تريها ما كان يصوم في شهر ما كان يصوم شهرا كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله لاحظوا إلا قليلا بل كان يصومه كله دليل على جواز أن يطلق الكل على على الأغلب أو على الأكثر وفي لفظ ما رأيت رسول الله استكمل شهرا قط إلا شهر رمضان وما رايت في شهر أكثر منه صياما في شعبان متفق على ذلك كلي. حديث ام سلمة يفسر بحديث عائشة فالمراد بالكل الأكثر أو الأغلب وهو مجاز قليل استعمال ويصح لمن كان كما قلنا صام أكثر الشهر يقاله يقال له صام الشهر ونقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام الشهر كله ويقال قام فلان ليلته أجمع ولعله قد تعشى وقد اشتغل ببعض قضائي حاجة فيجز ذلك في اللغة نعم الحديث الأخير نعم قال رحمه الله عن رجل من باهلة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا الرجل الذي أتيتك, العام أتيتك عام الأول قال فمالي لي أرى جسمك ناحلا قال يا رسول الله ما أكلت طعاما بالنهار ما أكلته إلا بالليل قال من أمرك أن تعذب نفسك قلت يا رسول الله إني لقوي قال صم شهر الصبر ويوما بعده قلت إني أقوى قال صم شهر الصبر ويومين بعده قلت وإني أقوى قال صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده وصم أشهر الحرم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وهذا لفظه وهذا الحديث كما ذكر رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم وابن خزيم هو حديث ضعيف هو حديث ضعيف فيه رجل مجهول. نعم. وهو دليل لمن قال باستحباب صيام الأشهر الحرم دليل لمن قال باستحباب صيام الأشهر الحرم فإنه قال في آخره وصوم أشهر الحرم نقول لا المستحب من الأشهر الحرم أن يصوم ماذا شهر الله المحرم فإن صيام الشهر المحرم ماذا مستحب طيب في الشهر صيام المحرم هل يجوز أن يصوم كله نقول لا يجوز أن يصوم ماذا اكثره او غالبه لماذا لأن عائشة تقول وملمة ومسلمة تقول لم يستكمل رسول الله صوم شهر قط ما كان يصوم شهرا كامل لكن لو قال الرجل أصوم أغلب شهر الله المحرم أكثره قلنا ماذا يستحب ذلك وذلك جائز وذلك جائز أما الصيام باقي الاشهر حرم كرجب وذي القعدة والحج ماذا فإنه لا يستحب إلا ما جاء الدليل به ماذا باستحبابه نقف هنا والله أعلم صلى الله وسلم بارك على رسول الله هذا سنقول رضي الله عنكم ما الفرق بين تخصيص العام وتقييد المطلق باختصار الله ما الفرق بين تخصيص العام وتقييد المطلق جيد يمكن احيانا بعض المسائل السورية تحتاج الالفاظ في الشريعة تريد كالتالي نسميها هذه ماذا صيغ الالفاظ في القرآن او في السنة جيد اللفظ اما ان يكون مجمل تبعوا معي فيحتاج إلى بيان مجمل مثل ماذا الله يقول أقيموا الصلاة واتوا الزكاة طيب أين بيانها في السنة طيب يوصيكم الله في أولادكم أين بيانها للذكر مثل حظ الانثين جيد فقد يأتي البيان مرادفا للخطاب وقد يأتي البيان في ماذا في ماذا في السنة فالسنة مبينة للقرآن مبينة للقرآن فهذا بيان ماذا المجمل وقد يكون البيان من يكون البيان بيانا بالقران تاتي موطن مجمل ويبينه ايه اخرى مثل يا أيها الذين آمنوا لا الربا اضعافا هذا ماذا جاء ماذا اضعافا مضاعفه طيب لو لم تكن اضعافا مضاعفه ظاهر الايه لا يحرم لكن جاء عموم قول الله بيان اخر في سوره البقره وأحل الله البيع وحرم الربا كل الربا اضعافا مضاعفه ولا غير أضعاف المضح. طيب ما الذي يجري فيه الربا جاء بيانه في السنة في حديث الصحابة عبادة الصامت وغيره الذهب بالذهب والفضة بالفضة فهذا بيان السنة ويقع البيان بالسنة بقوله صلى الله عليه وسلم وبفعله وبإقراره صلى الله عليه وسلم واضح فإذا هذا بيان ماذا بيان المجمل عندنا البيان والمجمل عندنا قد يأتي اللفظ عاما ويقابله ماذا الخصوص مثل العموم الله يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أين العموم والذين يتوفون منكم أي رجل يتوفى فإن امرأته التربص كم أربعة أشهر وعشرة طيب لو كانت حاملا جاءت خاصة في قول الله وأولاة الأحمال أجلهن أن ضعنا حاملون فهذا عموم وهذا خصوص في قول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده هذا ماذا عام ما مفاد هذا العموم انه يجب على المكلف ان يخرج من اي ما يخرج من الارض ان يخرج شيئا لكن جاء ماذا التخصيص في قول الله عز وجل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فيما سقت السماء العشر لما سقت السماء العشر طيب قول النبي فيما سقت السماء العشر هذا عام جيد طيب هذا المع العام يقول علماء اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له اللفظ استغرق يصلح لمن فيما سقط السماء العشر اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له كل شيء يصلح يدخل في هذا اللف دخل فيقول النبي ماذا فيما سقط السماء العشر في اي شيء سقط السماء خضره فاكهه اي حبوب في باطن الارض فإنها تخرج لكن جاء بيانه في الحديث الاخر ماذا قال النبي ها ليس فيما دون خمسة أو سقن صدقة فهذا خاص ولذلك انتبهوا المنفع ماذا يقولون يقولون بعموم قول الله فيما سقط في ماذا وات يوم حصاده في قول النبيه فيما سقط السماء العشر. لكن الجمهور يقول لك خصصها في ماذا فيما دون خمسة ليس فيما دون خمسة أو سقن صدقة طيب هذا العموم يرد على jealousy انتبهوا معي العموم يرد على المعاني ويرد على الالفاظ بينما المطلق صاحب السؤال ودي انتبه بينما الاطلاق يرد على الصفات والذوات كيف الله عز وجل يقول فمن كان في قول الله عز وجل ومن يقتل المؤمنة ها فتحرير رقبة مؤمنة في سورة المجادلة ماذا يقول الله عز وجل فمن لم يستطع ماذا قال الله عز وجل في أول آية والذين يظاهرون من نسائهم ماذا ذكر في أولها ها رقبة. لم تذكر ماذا مؤمنه لاحظ الرقبه ماذا ذات المقيد ما هو وصفها بكونها مؤمنه جيد تذكرون معنا حديث وجعلت تربتها لنا طهور في باب التيمم قلنا انها النبي الله عز وجل قال جعل التراب لنا طهورا جيد وجعلت تربتها هي هي الارض او المدينه الكرن ذكرنا الخلاف فهل هذا مقيد المطلق فهذا الفرق بين المطلق ليس ك... طبعا المتقدمين والعلماء كانوا يعتبرون العام والمطلق ماذا بمعنى واحد لما جعلوا له السوريون لا اعتبروا الإطلاق ماذا غير له عموم جيد وكل عام من يد... غالبا يدخله ماذا التخصيص أو يرد عليه المخصص وقد يأتي على المطلق ما ما يقيده هذه عوارض الألفاظ وصيغ الألفاظ لابد طالب العلم يعرف هذه المعاني دائما الحديث قد يكون فيه نص قد يكون في ظاهر جيد. النص ما لا يحتمل إلا معنى واحد قال الله عز وجل تلك ماذا عشرة كاملة ما لابد أن تصوم من لم يجد الهدي لابد أن يصوم عشرة كاملة جيد. لكن قد يكون ظاهر في مثل قول الله عز وجل ثلاثة قرو ما القرو قيل الأطهار وقيل الحيض فالأظهر أنها الاطهار عند بعض العلماء جيد. معرفة هذه الدلالات اللفظية يجعل طالب العلم يسهل عليه التعامل مع ماذا مع نصوص الحديث هذا جيد لو يؤخذ في درس في وصول فقه مثلا يكون في بعض المتون المقتصرة في شرح بعض يعني المسائل العملية أكثر في باب الوصول تطبيقاتها على الأحاديث نحن نحرص على تطبيق, على تطبيق القواعد الأصولية إذا مرت معنا على الحديث شيء؟ هذا سألنا الله إليكم الحاضرين متى فرض الحج؟ هل قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان وإذا كانوا يحجون قبل حجة الوداع كيف كانوا يقودون النسك كيف كانوا يقودون النسك يؤدون النسك طيب هل ستأتي إن شاء الله في باب الحج لكن نختصر فيها اختلف العلماء في متى فرض الحج على أربعة قوان فقيل فرض في السنة السادسة بعد صلح الهديبية وقيل فرض في السنة السابعة بعد خيبر وقيل فرض في سنة تسن وقيل فرض في السنة العاشرة والأقرب أنه فرض في السنة العاشرة ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعلي بن أبي طالب، ألا يحطوف بالبيت ماذا ألا يحطوف بعد العام مشرك ولا, ولا يحج بعد العام ألا يحج بعد العام مشرك ألا يحطوف بالبيت عريان كما في ساحل بخاير طيب لماذا أخر النبي للسنة الحالي العاشرة لماذا لم يصوم النبي صلى الله عليه وسلم يحج في التاسع لما قلنا أن الراجح أنه فرض في السنة التاسعة قيل لم يحج لأجل ماذا أن يتهيأ البيت فلا يكون به ماذا مشرك يحج به ولا يطوف به عريان وقيل لأجل أن يجتمع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم فيحج به حجته العظمة وهي حجة الوداع فاجتمع له صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة ألف صلى الله عليه وسلم تجمع وقد فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الفتوحات ومن الحروب وقد قدم عليه الوفود فتهيأ الناس للحج جيد كانت الحج العرب تحج هذا السؤال كانت العرب تحج مثل ما جاء ظاهره القرآن إلا أنهم ماذا في مسألتين كانوا ماذا خالفهم من النبي وسلم فيها وهي كانوا لا يخرجون إلى عرفة وإنما يقول نحن أهل الحرم لا نخرج إلى عرفة هذه مسألة الثانيه كانوا يدفعون مزدلفه ماذا قبل الفجر فخالفهم النبي وكانوا قرشق ثابِل، فخالفهم النبي ﷺ. وحدث النبي ﷺ علانية يخالفهم في ماذا في الحج. لكن كما ذكر بعض هذا العلم أن حجهم كان ماذا يتضمن الطواف، ويتضمن ماذا السعي والخروج إلى إلى المزدلفة والاتيان في مينا والجلوس في مينا. كان هذا شيء من الحج ولذلك كما ذكر بعض هذا العلم كثير من مناسك الحج مأخوذة من ماذا من فعل إبراهيم عليه السلام. أهل الجاهلية من العرب حرفوا فيها وعدلوا فيها. واضح؟ وإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأقرّ ما كان عليه إبراهيم عليه السلام وما شرعه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وحرص على أن, أن يخالفهم صلى الله عليه وسلم يعني ذلك إن شاء الله تفصيله في كتاب الحج أسأل الله أن يعلمني وإياكم العلم النافع وأن يرزقني وإياكم الأمال الصالح وأن يجعل اجتماعا مرحوم ويجعل تفرقنا بعده وتفرقا معصومة ولا لا يجعل فينا ولا من بيننا ولا معنا شقي ولا محروم اللهم بعلمك الغيب بقدرتك على الخلق أحينما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت خيرا لنا اللهم نسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك اللهم نعيم لا ينفد نسألك اللهم نعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم برد العيش بعد الموت ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مظلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين اللهم زيننا بزينة الإيمان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 ونعوذ بك من البخل ونعوذ بك أن إلى أرض العمر ونعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله